بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس قورثا اذا النجوم فدرت واذا الثبان سيرت واذا القمر استل والخيل العشاه اقتلت واذا الوهج حشرت واذا الوجود حشرت فاذا الانهار تدثرت النهود تسير واذا الموجودات سئلت ايضا بقتلت واذا الوهج حشرت الى السماء وإذا الجحيم سحرت وَإِذَا الْجَنَّةُ أذفت علمت نص ما أحضرت فلا أكتب بالكنة الجواري الكنة والليل إِذَا عسحة والصبح إذا تنفت إنه لقل رسول كريم بي قوة عند بالعرش مكين مطاعر وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالغفق المبين وما هو على الغيب بغيب وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون هو إلا بكل العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تجاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين